قال الشارح رحمه الله تعالى وهو صحيح أن القائل غبي هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقا ومجلولا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم كيف تكون أعلم وأحكم وتلك أسلم لا توجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا فالذي لا يدري أين الطريق؟ لا يسلم لأنه ليس معه علم لو كان معه علم وحكمة لسلم فلا سلامة إلا بعلم وحكمة إذا قلت إن طريقة السلف أسلم لازم أن تقول هي أعلم وأحكم وإلا كنت متناقضة إذن فالعبارة الصحيحة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وهذا معلوم وطريقة الخلف ما قاله القائل لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا حائر على نقن أو قارعا سن نادم هذه الطريقة التي يقال إنها أعلم وأحكم هذه الطريقة التي يقول عنها إنه ما وجد إلا واضعا حائر على نقن وهذا ليس عنده علم أو آخر طارعا سن نادم لأنه لم يسلك طريق السلامة أبدا والرازي وهو من كبرائهم يقول نهاية إقدام العقول عطاله وأكثر سعي العالمين ضلاله وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن ووباله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال ثم يقول يعني الرازية لقد تأملت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علينا ولا تروي غليلة ووجدت أقرب طرقي طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أهؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم الذي يقول هو الجويني كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور العجائز من عوام الناس يتمنى أنه يعود إلى الأميات هل يقال إنه أعلم وأحكم أين العلم الذي عندهم وأين الحكمة التي يتحلون بها فتبين أن طريقة التفويض طريقة خاطئة وهذه الطريقة تضمن ثلاث مفاسد كما أمر تكذيب القرآن تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم استطالة الفلاسفة وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التقويض كذبوا على السلف بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقرونه ويشرحونه بأوفى شرح أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون ويقولون بمعنى النصوص يقولون بمعاني النصوص كما أراد الله تعالى استوى على العرش بمعنى على عليه وليس معناه استولى على العرش بيده بيد حقيقية وليست القوة والنعمة فلا تحريف عندهم ولا تعطيل ولكن الكيفية مفوضة إلى الله تبارك وتعالى ثم قال شنف الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل قوله ومن غير تكيف تكيف لم ترد في الكتاب والسلم ولكن ورد ما يدل على النهي عنه لم يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة ولكن ورد ما يدل على النهي عنه التكيف هو تعيين كيفية الصفة التكيف تعيين كيفية الصفة تعيين كيفية الصفة يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلوم. فتكيف صفات الله تعالى هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها فالتكيف حكاية كيفية الصفه، فقول القائل كيفية يد الله تعالى أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، هذا هو التكييف. التكييف هو حكاية كيفية الصفه، حكاية كيفية الصفه، تعيين كيفية الصفه. يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية؟ هو أن تذكر كيفية الصفة ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا أي ذكر كيفية الصفر فهو ذكر كيفية الصفر تعيين كيفية الصفر التكييف يزأل عنه بكيف فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد تقول راكب إذن كيفت مجيئة كيف لون السيارة هو أبيض فذكرت اللون أهل السنة والجماعة لا يكيفون الصفات الله مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي لم يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة ولكن ورد ما يدل على النهي عنه النهي عن التكيف ورد ما يدل عنه في الكتاب والسنة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 ووصف كيفية معينة نقول هذا قال على الله ما لا يعلم هل الله بأنه استوى على هذه الكيفية هذا قول على الله بلا علم أخبرنا الله تعالى بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى أخبرنا الله تعالى بأنه استوى ولم يخبرنا تعالى كيف استوى فنقول هذا تتيح وهذا قول على الله بغير عنه ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء كيف ينزل فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل وهذه قاعدة مخيط قال هذا الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل ودليل آخر من السمع قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقد ذكر الشيخ هذين الدليلين فيما مضى وهما مما يستدل به على مثل هذا الأمر دائما فاجعلهما منك دائما على ذكر ولا تنسى هذين الدليلين وأما الدليل العقلي فكيفية الشيء لا تدرك كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة مشاهدة الشيء أو مشاهدة نظير الشيء أو خبر الصادق عن ذلك الشيء كيفية الشيء لا يمكن أن تدرك إلا بواحد من هذه الأمور الثلاث بمشاهدته فتستطيع تكييفه أو بمشاهدة نظيره فتقيسه على نظيره أو بخبر الصادق عنه فأنت تقبل ما أخبر به الصادق إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته أو شاهدت نظيره كما لو قال واحد إن فلانا اشترى سيارة قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولم يكن له كثير علم بامثال هذه الأمور ونحن مثله في ذلك فقال إن فلانا مثلا اشترى سيارة داتسون موديلج 88 رقم 2000 لا أدري رقم 2000 هذه ما يريد بها الشيخ رحمه الله والغالب أنها لا معنى له قال فتعرف كيفيتها لأن عندك مثلها وطبعا ليس عندك شيء أو خبر صادق عنه أتاك رجل صادق وقال إن سيارة كلان صفتها كذا وكذا وصفها تماما فتدرك الكيفية الآن ولهذا أيضا قال بعض العلماء جوابا لطيفا إن معنى قولنا بدون تكييف ليس معناه أن لا نعتقد لها كيفية لها كيفية ولكن لا يعلمها إلا الله فعندما نقول من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ليس معنى ذلك أنها لا كيفية لها في حقيقة الأرض بل لا كيفية ولكن لا يعلمها إلا الله ونحن نفوض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى وأما المعنى الظاهر المراد فمراد فهذا نثبته ونعلم معناه ولنفوض المعنى وإنما نفوض الكيفية إلى الله تعالى فمعنى قولنا بدون تكيف ليس معناه أن لا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لا كيفية ولكن المنفية علمنا بالكيفي لأن استواء الله على عرشه لا شك أن له كيفية لكن لا تعلمه ونزوله إلى السماء الدنيا لا شك أن له كيفية لكن لا تعلمه لأنه ما من موجود إلا وله كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهودة هذا الكلام قد يعترض عليه قد تورد عليه إيرادات والصواب أن نقتصر على قوله رحمه الله تعالى ولهذا أيضا قال بعض العلماء جوابا لطيفا إن معنى قولنا بدون ذكيف ليس معناه أن لا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها كيفية لكن المنفيه علمنا بالكيفية لأن السواء الله على العرش لا شك أن له كيفية لكن لا تعلم ونزوله إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا تعلم فقط وأما ما ورد من كلام الشيخ رحمه الله أنه ما من موجود إلا وله كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة يمكن أن تورد عليه إيرادات فنحن في غنى عنها سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علىه العرق ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول. أي من حيث المعنى هو معلوم لأن اللغة العربية بين أيدينا كل المواضع التي وردت فيها استواء وردت معداتا بعلا ويكون معناها حينئذ العلم كل المواضع التي وردت فيها استواء معداتا بعلى معناها العلو فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معكم لأن العقل لا يدرك الكيف فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية واجب التفع عنه فساق الشيخ رحمه الله الدليل السمعي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ضط إلى أن وصل إلى قوله تعالى أن تقودوا على الله ما لا تعلمه فإذا أثبتت كيفية فقد قلت على الله ما لا تعلم وكذلك ولا تقم ما ليس لك به علم فإذا كيفت فقد قفوت ما ليس لك به علم ثم أتى بالدليل العقلي وقال إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من ثلاثة أولور مشاهدته وأنت لم تشاهد أو مشاهدة نظيره ليس كمثله شيء أو خبر الصادف عنه ولم يأتي في الكتاب ولا في الصنة التكييف ولا وصف للكيفية ولا ذكر لذلك فحينئذ انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية فوجب الكف عنه والإيمان به واجب يشرح كلام الإيمان مالك رحمة الله عليه الاستواء غير مجهول ولكن الكيف غير معقول الكيف غير معقول انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيفية فوجب الكف عنه والإيمان به واجب لأن الله أخبر به عن نفسه ووجب تصديقه والسؤال عنه بدعة هذا الذي قاله مالك رحمه الله تعالى أخرجه اللالكائيه والبيهقي في الأسماء والصفات وقال الحافظ في الفتح إسناده جيد ورواه الدارمي في الرد على الجهني وابن عبد البر في التمهيد وهو صحيح عنهما وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد قول مالك وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك وقد روي هذا الجواب عن أم سلامة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعة ولكنه ليس في إسناده مما يعتمد عليه يعني بالذي يعتمد عليه فهو في إسناده ليس بالذي يعتمد عليه عن أم سلمة رضي الله عنها وهكذا سائر قولهم يوافق قول مالك رحمه الله تعالى وقد ذكر نحوا من هذا الكلام رحمه الله تعالى في التدمري والمحفوظ من لفظهما يعني من لفظ ربيعات ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقل هذا هو المحفوظ من لفظهما وأما مالك رحمه الله تعالى فمشهور عنه هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله السؤال عن الكيفية بدعة لأن من هم أحرصوا منا على العلم ما سألوا عنه وهم الصحابة لما قال الله تعالى استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل ومعنى الاستواء على العرش ومعنى الاستواء على العرش وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سئلنا فنقول هذا السؤال بدعة لأن من هم أحرصوا منا على العلم ما سألوا ذلك ولا سئلوا ذلك فإذا أتى هذا السؤال نقول هذا السؤال بضع والقول في الصفات كالقول في الذات فإذا قال السائل كيف أنزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفه يستلزم العلم بكيفية الموصور وهو فرع له وتابع له فتيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته وهذه قاعدة مفيدة جدا القول في الصفات القول في الذات فإذا قال السائل كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو إذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته فإذا هذا السؤال ب. وكلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات فإن قيل لك مثلا إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف ينزل فالنزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع يعني تجري ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن كيفية الاستواء تجري ذلك على بقية ما يمكن أن تسأل عن من الصفات فإذا قيل لك إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل فالنزول غير مجهول هذا جوابه، وهو ميزان لجميع الصفات وهو الكلام الذي قاله مالك لمن سأله النزول غير مجهول الكيف غير معقول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدع والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل يعني ينزل ربنا تبارك وتعالى إذا كان ثلث الليل الآخر فيقال إن هذا الثلث يتنقل فيكون عند أقوام بعد حين ثلثا، وينضي عن آخرين وهكذا فإذا قيل هذا وقيل كيف ينزل وكيف يمكن النجول وثلث الليل يتنقل فنقول. السؤال هذا بدع كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرصوا منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل ولسنا بأعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يعلم فسؤالك هذا بدع ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع يعني لمن سأل هذا السؤال والإمام مالك رحمه الله تعالى قال وما أراك إلا مبتدع ثم أمر به فأخرج لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم فمن تمام الإسلام لله عز وجل أن تبحث في هذه الأمور ولهذا وهذا كلام الشارح رحمه الله تعالى. أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع. والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه لا ينبغي أن تسأل عنه. لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا الأبواب. وتهدمت الأسوار. وعجزنا عن ضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا. وآمنا وصدقنا آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول وذلك حتى تسلم والسلامة أمر عزيز وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بالصفات الله عن شيء ما سأل عنه الصحابة فقل كما قال الإمام مالك رحمه الله فإن سلف السؤال عن هذا بدع وإذا قلت ذلك لن يلح عليك وإذا ألحى عليك فقل يا مبتدع السؤال عنه بدع اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف به أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة فهذا لا نقبله منك أبدا وهناك كلام للسلفين يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. كما نقل عن الأوزاعي وغيره. نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. أخرج هذا اللال تأيي في شرح قصو اعتقاد أهل السنة. وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت. ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعان ولم تأتي عبثا، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا، قولهم بلا كيف، لأن نفي الكيفيات يدل على وجود أصل المعنى، لأن نفي الكيفيات عن شيء لا يوجد. لغ وعبث نفي الكيفية عن شيء لا يوجد عن شيء لا يوجد وتنفي عنه الكيفية هذا لغ وعبث فقولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى وذلك لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغ وعبث إذن فهذا الكلام المشهور عن السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى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 قال ولا تمثيل التمثيل إثبات مثيل للشيء التمثيل إثبات مثيل للشيء والتشبيه إثبات مشابه له فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات وقد يطلق أحدهما على الآخر التمثيل والتشبيه التمثيل إثبات مثيل للشيء ويقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه مثيله مثله يعني هو, هو في جميع الوجوه وأما التشبيه فيقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات وقد يطلق أحدهما على الأرض الفرق بينهما وبين التكييف من وجهين أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل في التمثيل وبالمشابه في التشبيه فلا بد من وجود كيفية مقيدة مقيدة هذا مخل هذا وهذا شبه هذا وأما التكييف فيمكن أن يكون مطلقا ويمكن أن يكون مقيدا بشبيه حكاية الكيفية يمكن أن تكون مطلقة حكاية كيفية الشيء يمكن أن تكون مطلقة ويمكن أن تكون مقيدة بشبيه وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة هذا مثل هذا هذه كيفية مقيدة بالمماتل وهذا شبه هذا هذه كيفية مقيدة بالمشابه ومن هذا الوجه يكون التكييف عام، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس كل ممثل مكيف ولا عكس لأن المكيف يمكن أن يكون بمقيد وبغير مقيد والثاني من الوجهين أن التكييف يختص بالصفات التكييف يختص بالصفات التمثيل يكون في القدر والصفة والذات مثله في قدره وصفته وذاته وأما التكييف فهو مخصوص بالصفات التمثيل يكون في القدر والصفة والذات ومن هذا الوجه يكون أعم بتعلقه بالذات والصفات والقدر ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين أحدث ما تشبيه المخلوق بالخالق والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثباته شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات فالأول يعني الذي هو من الأفعال ففعلي من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا والثاني كفعل المشركين بأصنانهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره كمثل قول المتنبي يمدح عبد الله ابن يحيى البحتري فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من القصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك كقول القائل إن يد الله تعالى مثل أيدي المخلوقين استواء الله تعالى على عرشه فاستواء المخلوقين ونحو ذلك وقد قيل إن أول من عرف بهذا النحو من الانحراف وهذا النوع من البعد عن الحق والشطط في الباطل هو هشام ابن الحكم الرافضي عليه من الله ما يستحق ولا تمثيل من غير تمثيل فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته والتمثيل ذكر مماثل للشيء وبينه وبين التكيف عموم وخصوص مطلق لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا وهذا مر شرحه لأن التكيف هو ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل مثل أن تقول لي قلم كيفيته كذا وكذا فإن قرنت بمماثل صارت تمثيلة مثل أن أقول هذا القلم مثل هذا القلم لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر مماثله وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة يقولون إن الله عز وجل له حياة ليست مثل حياة له علم وليس مثل علمنا له بصر وليس مثل بصرنا له وجه وليس مثل وجوهنا له يد وليست مثل أيدينا وهكذا جميع الصفات يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا ولهم على ذلك أدلة صمعية وأدلة عقلي يقول أهل السن إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه فبارك وتعالى أبدا ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقل الأدلة السمعية في انتفاء المماثلة تنقسم لك قسمين خبر وطلب فمن الخبر قوله تعالى ليس كمثله شيء فالآية فيها نفي صريح للتمثيل ليس كمثله شيء وكذلك قوله تعالى هل تعلم له سميا فإن هذا وإن كان إن لكنه بمعنى الخبر لأنه استفهام بمعنى النفي هل تعلم له سميا لا أعلم فهو كما ترى استفهام بمعنى النفي يعني ليس له سمي سبحانه وتعالى وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فهذه كلها تدل على نفي المماثلة وهي كلها خبرية فإذا قيل لك هل تعلم له سمية خبرية كيف تكون خبرية هذا استفهام والاستفهام طلب والطلب انشاء فكيف يكون خبرا كل هذا كما ترى في سياقه ولفظه إن ولكنه خبري في المعنى لأنه استفهام بمعنى النفي فهو خبري معنى فهذا من الخبر في نفي المماثلة عن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وهي صريحة تماما في نفي التمثيل وأما الطلب فقال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندابا أي نظراء مماثلين وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر وهو الطلب فكذب الخبر وعصى الأمر، ولهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه فقال نعيم بن حماد من شيخ البخاري رحمهما الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر من شبه الله بخلقه فقد كفر أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلوم وذكره الذهبي في سير إعلام النبلاء عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالى من شبه الله بخلقه وقد كفى لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الطلب فكان كافرا فأطلق السلف القول بالتكفير على من مثل الله تعالى بخلقه كما قال نعيم بن محمد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر لماذا؟ لأنه جمع بين التكذيب بالخبر فكذب الخبر ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد وسواها مما ورد خبرا من الله تعالى في نفي المماثلة ثم ما طلب منا ربنا تبارك وتعالى من ذلك فلا تجعلوا له أندادا فلا تضربوا لله الأمثال الذي قال بالتشبيه وشبه الله بخلقه جمع بين التكذيب بالقبر وعسيان الطلب هذه الأدلة السمعية التي ساقها الشيخ على نفي المماكلة بين الخالق والمقرق قسماء خبر وطلب احفظ هذه اتحفظها وعلمها واجعلها دائما قيد ذاكرتي وعلى ظهر قلبي فهو اعتقادك ولا تبتأس سيجعل الله بعد عسر يسر لا تبتأس اصبر وتعلم فلا تكون ننا ان شاء الله تعالى كشامة بين الناس اصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا في طلب العلم ومعرفته والعمل به وبثه وإذاعته ودعوكم من تهويش المهوشين وتهريج المهارجين اصبروا اصبروا على الطلب فإن العلم ذكر لا يطيقه ولا يستطيعه إلا الذكران من الرجال اصبروا وسيفتح لكم إن شاء الله فيه فتحا مباركة اصبروا وصابروا الأدلة الصمعية على نفي المماثلة خبر وطلب ومر ذكر دان ومن كذب الخبر وعصى طلب وهو الأمر فهو كاذب كما قال نعيم ابن حماد القزاعي شيخ البخاري رحمه الله تعالى وأما الأدلة العقلية على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق الأدلة العقلية فمن وجود أولا أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافي ذلك أن وجود الخالق واجب وجوده واجب لذاته من حيث هو فهو أزلي أبدي ووجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. كي في أي عقل هذا دليل عقلي لو لم يكن من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا لماذا؟ لأن وجود الخالق واجب وجود ربنا تبارك وتعالى أزلي أبدي وجوده أزلي أبدي وجود المخلوق ممكن حادث مسبوق بعدم وإلحقه الفناء هل يستويان مثلا؟ كيف يتمثلا؟ ثانيا أن نجد التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد لو كان قال الشيخ في قعار البحار وهذا الجمع لا أدري من أين أتى به الشيخ ولكن لعله رحمة الله عليه وله طلاعه الواسع على اللغة رحمة الله عليه قد وقع على من أتى به سماعا والذي ورد ولو كان في طعور البحار لسمعه عز وجل وأنزل الله تعالى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير تقول عائشة رضي الله عنها أخرجه أحب والبخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه والحاكم وابو يعلى والطبري وهو صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجر وإنه لا يخفى عليا بعض حديثها. والله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركما إن الله سميع بصير. والله تعالى سمعها. قال الشيخ من على عرشه ولا يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا فالتباين العظيم بين الخالق والمخلوق في الصفات وفي الأفعال واضح وثالثا من الأدلة العقلية على انتفاء المماثلة نقول وهذا قول الشارح رحمه الله تعالى نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته واسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قرضته يوم القيامة ولا يمكن لأحد من الخلق أن يكون هكذا فإذا كان مباينا للخلق في ذاته فالصفات تابعة للذات فيكون أيضا مباينا للخلق في صفاته عز وجل ولا يمكن تماثل بين الخالق والمخلوق رابعا إلى الأدلة العقلية نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتتفق في الأسماء وتختلف في المسميات يختلف الناس في صفاته ماذا قوي البصر وهذا ضعيف وهذا قوي السمع وهذا ضعيف هذا قوي البدن وهذا ضعيف وهذا ذكر وهذه أنثى وهكذا التباين في المخلوقات التي من جنس واحد على هذا النحو فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ فالتباين بينها أظهر ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول إن لي يدا كيد الجمل أو إن لي يدا كيد الذرة وهي النملة الدقيقة أو إن لي يدا كيد الهد فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهد كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها متفقة في لسن فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى بل نحن نقول إن التفاوت بين الخالق والمخلوق ليس جائزا فقط بل هو واجب هذا التفاوت واجب فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال سيقال لك سؤال ما الأدلة على نفي الممافلة بين الخالق والمخلوق تقول الأدلة على نفي الممافلة بين الخالق والمخلوق سمعية وعقنية فأما السمعية فخبرية وطلبية فأما الخبرية فقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى هل تعلم له سمية وهذه وإن كانت إنشائية طلبية في الصياغة والنظر فهي خبرية في المعنى لأنها بمعنى النفي وأيضا قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فهذه أدلة سمعية خبرية تدل على نفي المماثلة وأما الطلب فقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادة فلا تضربوا لله الأمثال ثم ينشأ عن ذلك أن من شبه الله بخلقه فقد كف. لأنه يكون مكذبا للخبر ويكون عاصيا للطلب وهذا قاله نعيم بن حماد لأنك إن قلت وأطلقت القول بالتكفير هكذا على من شبه يقال لك كما يقال دائما من أهل السنة لأهل السنة ولكل متكلم ما دليله من أين؟ من أين؟ من كيسك؟ أم من كلام الله ورسوله؟ من أين؟ تقول من شبه الله بخلقه فقد كفر فيقال لك من أي تقول لي فيه سلف. من هو شيخ البخاري نعيم بن حماد الخزاعي قال من شبه الله بخلقه فقد كفر لما لأنه كذب الخبر ومن كذب الخبر الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى من كذب القرآن كفر فهذا كذب الخبر وعص الامر والطلب تقول هذه الأدلة السمعية على نفي المماثلة الأدلة العقلية تقول من وجود هذه الوجود لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق لو لم يكن التباين إلا في أصل الوجود لا كثر واجب الوجود أبدي أزلي وأما الممكن الحادث فإنه كان مسبوقا بالعدم ويلحقه الفناء وكذلك التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في الصفات وفي الأفعال وكذلك نعلم أن الله تبارك وتعالى مباين للخلق بذاته وإذا وقعت المباينة في الذات وقعت المباينة في الصفات وكذلك تقول إننا نشاهد في المخلوقات الأسماء تكون متحدة وتختلف المسميات يد الذرة ويد الجمل ويد الفيل ويد الهر ويد الإنسان ولا يمكن أن يقال يد كيد كيد إذا وقع هذا الاختلاف بين المسميات مع الاتحاد بين الاسم فإن الذي يكون بين الخالق والمخلوق لا يمكن أن يقادر قدره تسأل وتجيد وتعلم بعد أن تتعلم ومعك الدليل من النطق من السمع ومن العقل فتقنع تقول الدليل السمعي فلا يقبل منه تقول والعقل يقضي بمن كان عقلانيا أن الأمر يكون على هذا النحو. فتدعو إلى دين الله على بصيرة فتتعلم وتعلم وتدعو إلى الله فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه عليه هل هي تمثيل أو غير تمثيل ونحن نضعها بين أهديكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيا يجوز بضم التاء وفتحها وهو بتشديد الميم مع الضم لا ينضم لا تضامون ولا تضامون يعني ينضم بعضكم إلى بعض للرؤية فما يفعل الناس عندما يخفى عليهم المرئي فينضم بعضكم إلى بعض هذا لا يكون لأن ذلك إنما يكون عند عدم وضوح الرؤية ولا يقول أرنيه بل ينفرد كل برؤيته إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون ولا تضامون في رؤية والرواية الأخرى لا تضامون من الضيم وهو الظلم يعني يرى بعضكم دون بعض بل تستوون كلكم في رؤية ربكم تبارك وتعالى نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث متفق على صحته من رواية جرير ابن عبد الله رضي الله تبارك وقال فقال كما والتف للتشبيه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من قاعدتنا هذا السشكال نحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بما قال الله جل وعلا فأجيب عن هذا الحديث هذا الحديث هل يثبت تمثيلاً أو لا يثبت ترون ربكم كما ترون القمر لين تلبت الإجابة عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين الجواب الأول مجمل والثاني مفصل الأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه لأن الكل حق والحق لا يتعارض والكل من عند الله جل وعلا وما عند الله تبارك وتعالى لا يتناقض ما كان من عند الله تبارك وتعالى لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولكن لما كان من عند الله لم يجدوا فيه اختلافا أبدا فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار فهمك وما عند فأنت إذا وقع التعارض عندك في النصوص نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث والتدبر ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصله وإما يكون عند الأبعاد لسوء القصد والني بحيث يستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض فيحرم التوفيق كأهل الزيغ الذين يتبعون المتشاه هذا جواب مجمل ويتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليه عند الاشتباه أن ترد المشتبهة إلى المحكم لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بطغاء الفتنة وبطغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكم. فطريقة أهل العلم هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى أنهم يحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكم. والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المتشابه والمحكم كل من عند ربنا فيحملون المتشابه على المحكم ويؤمنون بالله تبارك وتعالى وبما أنزل هذا هو الجواب المجمع وهذا نافع جدا وقوي جدا ويدخل في كل اعتراض يعترض به في هذا الباب فتقول عندما يأتي إليك آث يريد أن يضرب الكتاب بعضه ببعض والسنة بعضها ببعض ويضرب السنة بالكتاب تقول قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا وقع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الاحكام وهو يتحدى الخلق جميعا أن يأتوا بآيتين متعارضتين ظاهرا لا يستطيع هو رحمه الله أن يجمع بينه أو أن يأتي أحد من الخلق بحديث صحيح يعارض حديثا صحيحا لا يستطيع الجمع بينهم يعني وحل الأشكال ولو كان بالصيرورة إلى النسخ أو الترجيح أو ما أشبه من مسالك أهل العلم وكذلك يتحدى الخلق أن يأتي واحد بحديث ثابت صحيح يعارض آية في كتاب الله يقول لا يمكن لأن الكل من عند الله وما دام من عند الله فلا يمكن أن يقع فيه اختلاف أبدا ولا تعارض فهذه قاعدة كلية جملية وهذا جواب مجمل كما قال الشيخ الشارع رحمه الله تعالى فليكن منك دائما على ذكر فمن أتاك بمثل هذا فقل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسول الله الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم الكل حق والحق لا يتعارض والكل من عند الله وما كان من عند الله لا يتناقض وأما الجواب المفصل قال فأن نجيب عن كل نص بعينه هذه القاعدة الجملية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بين يدي الإجابة أن هذا الإيراج وهذا الاستشكال تقولون بنفي المماثلة وبوجود الأدلة السمعية والعقلية على نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما للتشبيه الكاف فيها وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا وقاعدتنا أننا نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بما قال الله فما تقول تقول هذا المجمل وأما المفصل فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون كما ترون القمر ليلة البدري هذا ليس فشبيها للمرئي بالمرئي ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية إنكم سترون كما ترون ترون كما ترون هذه الرؤية كهذه الرؤية فالتشبيه هنا لأي شيء للمرأي يعني لله تبارك وتعالى والقمر أم التشبيه للرؤية في ذلك الوقت بالرؤية في ليلة البدر التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي إذن فقد اندفع الاعتراض وانزاح هذا الإشكال الكاف في كما ترون داخلة على مصدر مؤول لأن ما مصدرية فتؤول وما بعدها بالمصدر وتقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر إنكم سترون ربكم كما ترون أي كرؤيتكم سترون ربكم رؤية كرؤيتكم القمر ليلة البدر فوقع التشبيه للرؤية بالرؤية ولم يقع التشبيه للمرئي بالمرئي يقول الشيخ الشارف رحمه الله تعالى ما مصدرية تقدير الكلام رؤيتكم القمر ليلة البدري وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي والمراء أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدري ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فزال الإشكال الآن والحمد لله رب العالمين ثم أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عن جملة من ذلك ذكر ذلك الجواب المجمل بين يدي الإجابة عن كل مماثل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين وفلازمين إلى يوم الدين